وَمَن يُلِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مَنَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله قل افريتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هم نكاشفات ضره هل هم كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته كل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون